بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث فيما يتعلق به مقدمات تتعلق بفن اصول الحكم حيث الجمله مما يتعين طالب العلم الوقوف عليها ومعرفة كلام اهل العلم في ذلك قدم الثالثه اهميه أصول الفقه وما هي الفائده مترتب على تعلم هذا العلم لأن ما من علم لله ثم شغب ممن جهله في الحطم من شانه فلئن اذا كان طالب العلم مترددا في علم ما لئن لو سلك هذا العلم فلن يخرج منه بتلك الفائدة الشيء الذي يكون مشكوكا فيه لا اصل فيه العده اصل بالعده اذا دخل فيه على تردد ولم يكن قانعا ولم يكن مقتنعا باهميه هذا الفن عنيد لن يكون على قدم الراسخه فيه وا اولى من يتكلم في مثل هذه المسائل بياني شاني العلم وقدره هم اهله السابقون الذين عكفوا على بيان هذا العلم من التاليف فيه والاختصار والشروحات والنظم لحال ذلك هم اهله وهم أولى من يستدل بكلامهم في بيان ما يتعلق به من هذا العلم ولذلك ثم جملة من المسائل التي ذكروها في مقدمات كتبهم تجد انه لها خلاف بينهم البتة في ضرورة هذا العلم فانه ضروره للمجتهد لذلك أجمع على أن من لم يكن اصوليا حرم عليه الاجتهاد حرم عليه الاجتهاد وهذا محل اتفاق بينه لمن كان خلوا من هذا العلم اذا لا يحل له ان يتكلم في شريعة الله عز وجل بتحليل او تحريم أو ايجاب أو ندب أو نحو ذلك فاذا وجد من يتكلم ولم يكن مليا بهذا العلم فاعلم أنه من افجر خلق الله تعالى وانه ممن قال على الله عز وجل بغير علم وانه ارتكب كبيرة من من الكبائر فعلم اصول الفقه علم جليل جليل القادر بالغ الأهمية عظيم النفع متعدد الفوائد من فوائده اولا هو العلم الذي يبين للمجتهد طريق الصحيح الموصل الى استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه وما أعظمها من فائدة ولو وقفنا الى هذا الحد لكفانا بأن هذا العلم علم جليل العلم الذي يبين لنا الطريقه الصحيح اذا عندنا طريق إلى استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها تفصيلي هذا الطريق قد يكون صائبا قد يكون خاطئا بمعنى أنه يدخله التصويب والتخطئ قد يكون صوابا وقد يكون خطا فليس كل من ادعى حكما شرعيا وأنه مبني على دليل شرعي أنه يكون محقا وان لو كان كذلك لدعى الجهميه أدلة من الكتاب والسنه أنها تدل على مذهبهم وهو مذهب كفري وكذلك المعتزله وكذلك الاشاعره وكذلك الماتريديه والصوفية وغيرهم ممن استدلوا على إثبات الشرك الاكبر ب بأدله من نصوص او من نصوص الوحي كتاب والسنه فلو سلم لكل مدعي أنه ادعى أن هذا فهمه وان هذه الطريقه الموصله الى استنباط الاحكام الشرعيه حينئذ ما بقيت ما بقيت الشريعه زالت الشريعه ودخلها النقص والزيادة تضليل وصار من الشرع أو ينسب للشرع ما هو كفر صريح وما هو شرك أكبر الى اخره حينئذ الميزان الذي يبين الطريقه الصحيح في استنباط الاحكام الشرعيه هو علم أصول الفقه فهو يبين لك الطريق ويرسم لك الطريق اذا اردت استنباط الاحكام الشرعيه من نصوص الوحي حينئذ تسلك هذا الطريق الذي وضعه الذي وضعه لك الأصوليون إن حت عنه يمنه أو يسره حينئذ زلت القدم ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول من علم الأصول رائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها يعني الفقيه استخراج الاحكام الشرعيه من أدلتها على أسس سليمه اسس يعني قواعد اذا سليمة اذا هناك أسس سليمة وهناك أسس ليست ليست سليمه وهذه كما ذكرت ما اعظمها من, من فائدة لان الشريعه من حيث بيان الاحكام الشرعيه الحلال والحرام والواجب الندب ان هي منسوبه إلى الرب جل وعلا اذا قيل هذا حرام يعني حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا قيل هذا واجب هذا مكروه علينا نكون منسوبا إلى الشرع لبيان حكم الله عز وجل واذا كان كذلك هل ثم طريق لاستنباط الاحكام الشرعيه لا شك ان الشريعه صالحه لكل زمان ومكان وما مما سالته تقع في كل زمان أو مكان الا وفي الكتاب والسن بيان لها اما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلاله الالتزام قد يقف هذا على الحكم الشرعي قد لا يقف آخر من علماء عن الحكم الشرعي فيلجئ الى القياس حينئذ قد تقع نوازل في بعض الازمنه لم تكن موجوده في زمان التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل القرآن ولم تقع كذلك في زمن الصحابه من اجل ان يعرف أو تعرف اقوالهم هنا كيف يصنع الفقيه لابد من رد هذا الفرع إلى الشريعة ولابد أن يكون اعتقاد الناظر بأن الشرع كامل وأن هذه المسألة العصرية التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه واله مما جاء به الكتاب والسنه ذا واجب الاعتقاد لكن كيف ندخل هذا الفرع بالشرح ثم قواعد عامه ثم قواعد عامه واصول جامعه تدل بعمومها واطلاقاتها على أفراد منها هذا الفرد الذي قد وقع في الزمن المتاخر ولذلك وظيفة المجتهد ليست هي التشريع المجتهد عندما يفتي ويقول هذا حكم الله تعالى وهذه النازلة حكمها كذا لم يشرع من عنده لو كان مشرعا ما كان مصادما لقوله تعالى إن الحكم الا لله سيأتي في شرح الحكم إنه ماذا خطاب الله تعالى المتعلم خطاب الله اذا اخرج خطاب كل غيره فاذا أجاز للمجتهد أن ياتي بحكم من عنده لكان مشرعا وهذا باطل وإذا كان كذلك حينئذ كيف نفهم بأن المجتهد قد قال حكما في ظاهره انه من عنده قل لا ليس الأمر كذلك وانما المجتهد كاشف عن حكم الله تعالى فياتي لهذا الفرع فينظر في العمومات اما بالحاق نظير بنظير أو أنه داخل في عموم أو انه يدل عليه مطلق ما بتحقيقه وتنقيح المناط حينئذ يقول هذا الأمر وحكمه كذا لدلاله قوله تعالى اما عموم وإما إطلاق واما قياس حينئذ يكون كاشفا هذه وظيفة المجتهدين وليس المجتهدون مشرعين لو كانوا مشرعين لكانوا طواغيت وهذا باطل لا شك انه باطل باب تنزل فقط إن الحكم إلا الا لله ما الحكم الا لله اذا غير الله تعالى لا يكون حاكما ولا يكون مشرعا فعلم اصول الفقه يبين للمجتهد الطريق الصحيح احترازا عن الطريق الفاسد الموصل هذا الطريق بسلوكه الى استنباط الاحكام الشرعيه من أدلتها التفصيليه بل ويزيد على ذلك يحدد للمجتهد العلوم اللازمه لتحقيق ذلك ذلك الطريق علم لأن الموصول إليه علم وهو حكم وهو نظر في كتاب وسنه حينئذ ثم علوم تلزم هذا الطريق ما هي هذه العلوم التي يحتاجها المجتهد الذي يسلك الطريق الصحيح الموصل الى علم أصول الفقه أو الى استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه ما هي هذه العلوم احددها لك علم أصول الفقه يقول لا بد من كذا وكذا وكذا كما سياتي في محله فيحدد للمجتهد العلوم اللازمه لتحقيق ذلك وهذا ييسر للعلماء معرفه حكم الشرع في كل مكان وزمان في كل نازله لا يدعى بأنها ليست داخله في احكام الشريعه بل هي داخله اما من جهه المطابقة وإما من جهه تضمن واما من جهه دلاله الالتزام لأن عندنا قاعده مسلمة قطعيه وهي أن الشريعه خالدة ودائمة في كل زمان ومكان كل زمان ومكان فالشريعه هي الحاكمه ولا يحكم بشرع غير شرع الله تعالى ومن يدعي بأن الشريعة قد لا تصلح في زمن دون زمان أو أن هذا الزمن الحاضر الشريعه قد تفرق بين الحضارات ونحويا فهذا مرتد كافر بدلاله الكتاب والسنه حكم مجمع عليه بين أهل العلم ثانيا معرفة طرق المجتهدين استنباطهم للاحكام الشرعيه وهذا يجعل الناس اطمئنوا بأن الصحابه ابتداء من الصحابة ما قالوا قولا اجتهدوا فيه إلا وعندهم قواعد وعندهم أصول حينئذ يطمع القلب ان القلب بان هذه الأقوال الصادرة عن الصحابه وهم اعلم اهل الاصول بالاصول وهم اعلم أهل اللغة بلسان العرب واذا كان كذلك تركب فيهم هذان الأمران وكل من العلمين مركوز في نفوس الصحابه كل من العلمين مركوز في نفوس الصحابه يعني قد لا يعرفون ان هذا عام هذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد هذا فاعل وهذا مفعول به وتمييز وحال نقول هذه هذه الاصلاحات عرفيه حادثه واما المعاني التي دلت عليه هذه الاصلاحات فهي متقررة في نفوس الصحابه حينئذ اذا سمعت بقول لصحابي ما فاعلم أن هذا القول لم ياتي هكذا من فراغ اينما هو مربوط باصل كل فرع قال به عالم جليل فهو مرتبط باصل وهو مفرع عليه كذلك الائمه العرب مثلا ومن فوقهم ومن تحتهم من الائمه المشهورين علماء ليس عندهم قول الا وهو مرتبط باصل هذا بخلاف ما هو العصر الان الموجود فهم كانوا لا يتكلمون في العلم إلا على قواعد واصول منضبطه وكل عالم منهم انما يكون مضطردا في كل باب من الابواب والذي لا يسير على أصول وانما يقلد هذا تاره وهذا تاره وثالثا تاره اخرى هذا يقع في تضارب وتناقض شعر بذلك ام لم يشعر قد يموت وهو يشعر بذلك لماذا لانه ليس عنده عصر ينطلق منه إلى تقرير احكام شرعيه حينئذ في السابق انما الكبار كانوا يقولون القول وقد لا ينصون على أن هذا القول مرتبط بعصر ما عنده تقرر عنده فيذكر القول فقط هذا كثير لذلك لو نظر في روايات الامام احمد ما اكثرها لكن ليس فيها شيء من ك... مع كثرتها يدل على أن هذا القول إنما قال به لأن العصر عنده كذا وكذا قد يذكر لكن في في بعض الروايات دون دون بعض لكن الجمهور كثره ليس فيها ذلك هنا اذا اختار تاره هذه الروايه قد تكون مبنيه على عصر وياتي في موضع اخر اختار روايه تله مبنيه على عصر يضارب ذلك العصر وهذا يقع فيه كثير من من المعاصرين ثالثا علم اصول الفقه يحفظ لنا الدين يحفظه مما من, من التحريف والتبديل والزيادة والنقص والدعوه بان هذا من ما جاء به الشرع هنا اذا كله متكلم بكون هذا الشيء حلالا او حراما او انه مما جاءت به الشريعة نقول له اثبت هذا من الكتاب والسنه وما وجه دلالة الكتاب والسنه على هذا القول حين اذا جاء به على الطريق الصحيح المرسوم في كتب اصول الفقه فعلى العين والراس وان لم ياتي به حينئذ رد عليه قيل هذا القول قول على الله بلا علم لماذا لانه لم يبن على أصول صحيحه ليست له قاعدة صحيحه عند اهل العلم نعم قد يختلف في بعض القواعد في بعض الاصول وتختار قاعده وهذا يختار قاعده وكل منهما متجرد متبع للدليل لا هذا أمر واضح لكن قد يظهر بأن ثم امرا وراء ذلك القول أو التسهيل مثلا أو نحو ذلك فنقول هذا القول إما ان يبنى على قاعده صحيحة أو أنه مردود على على قائله حينئذ علم أصول الفقه يحفظ لنا الدين ولذلك ما اجمل لو سما اهل العلم اصول الفقه قواعد التشريع لانه عام ليس خاصا بالفقه فحسب بل هو عام فيه جميع العلوم كما سياتي اذا يحفظ لنا الدين من التحريف والتبديل والزياده والنقص والتضليل وذلك من خلال المباحث التي يتناولها والابواب الكثيره المرتبة ترتيبا بديعا ومنها تباين مصادر التشريع الاصليه يبين لك ما هو المصدر الذي يكون مصدر للتشريع ثم هذه المصادر منها اصليه ومنها تكميليه ومن التكميليه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ويبين لك هذا الذي يكون مستمسكا للمجتهد هل هذا دليل يصلح أن يستدل به ام لا كقول الصحابي مثلا دليل مختلف فيه هنا يذين يبين لك الاصول بان قول الصحابه مثلا كما ذكرنا مساله مختلفوا فيها بأنه حج مثلا هنا تثبت هذا قول الصحابه بانه حجه بدليل الكتاب والسنه وما بعد ذلك ينبني عليه من الفروع ما لا يحصى من ما لا يحصى من المسائل اذا تباين مصادر التشريع الاصليه كذلك التكميلية وضبط هذه المصادر التشريعيه وتجديد وتحديد انواع الاحكام الشرعيه ودراسه القواعد اللغويه الاصوليه هذه كلها تبحث في اصول الفقه قال قرافي رحمه الله تعالى قرافي من المجددين لهذا العلم لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعه لا قليل ولا كثير لذلك ذكرت اننا لا نذكر اقوال احد من المعاصرين وانما ننقل اقوال العلماء الموثوق في علمهم وهم اهل هذا الشان وهذا القرافي يقول لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعه لا قليل ولا كثير فإن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع كل حكم شرعي لابد من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه يعني الحكم الشرعي التكليفي مرتبط بالحكم الوضعي ثم ثم دليل يدل على الحكم الاحكام الوضعيه احكام شرعيه والاحكام التكليفيه احكام شرعية ما من حكم تكليفي الا وهو مرتبط بحكم شرعي تكليف. ما من حكم تكليفي الا وهو مرتبط بحكم تك... حكم شرعي وضعي كما سياتي في محله ولذلك بينهما عموم وخصوص لا يوجد تحليل او تحريم الا وهو مرتبط بسبب أو شرط أو مانع فكلما وجد الحكم التكليفي وجد الحكم الوضعي ولا عكس ولا ولا عكس حينئذ ياتي الدليل الشرعي يبين لنا الحكم الشرعي التكليفي وسببه يعني الموجب أو المقتضي له فإن إثبات الشرعي بغير ادلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الاجماع فان اثبات الشرع بغير ادلته وقواعده يعني يثبت أن هذا حكم لله عز وجل دون دليل او قاعده بمجرد الهوى لانهما متقابلان اما ان يحكم بحكم الشرع فان لم يحكم حكم الشرع حينئذ ليس عندنا الا الراي والراي الذي لم يبن على دليل صحيح فهو راي فاسد فاذا كان كذلك صار صار هوا حكم لي الهوى إثبات اثبات الشرع بغير ادلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الاجماع ولعلهم لا يعبؤون بالاجماع لانه مما يبحث في أصول الفقه فانه من جملة أصول الفقه او ما علم انه اول مراتب المجتهدين او ما علم هؤلاء الذين يحكمون ب غير قواعد أصول الفقه او ما علم انه اي اصول الفقه اول مراتب المجتهدين فإذا انتفى حينئذ انتفى وصول الاجتهاد إذا انتفى علم اصول الفقه عن الشخص انت وصف الاجتهاد وهذا حتى لكم انتم بعض طلاب العلم قد يدخل في الخلاف بين اهل العلم يرجح هل انت من اهل الاصول ام لا هل في مقامك إن كنت من اهل الاصول حينئذ رجحت بمرجح شرعي وان لم تكن حينئذ ليس لك الا التقليد حتى تصير من اهل الاجتهاد فترجح وما أكثر المجتهدين الآن وما أكثر المجتهدين الآن من طلاب المبتدئين والمتوسطين بكالريوس هو الذي يعتبر اجتهادا او ما علم انه اول مراتب المجتهدين فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا وهذا محل وفاق محله وفاق بين اهل العلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى في نفائس الاصول رابعا علم اصول الفقه من أول الشروط التي يجب ان تتحقق لدى المجتهد حتى يكون اجتهاده اجتهادا مشروعا أو ما ختم به القرافي بقوله السابق اذا علم أصول الفقه اول شرط أو شيء تقول من أوليات ما يشترط فيه تحقيق الاجتهاد فلا يحل لمسلم كبيرا كان ام صغيرا مشهورا كان ام مغمورا دعيا للعلم ام لا ان يتكلم في التحليل والتحليم الا اذا كان من أهل الاصول الا اذا كان من أهل الوصول قال الغزالي إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثه فنون ان اعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثه فنون الحديث واللغه واصول الفقه المستصفى اصول الفقه ليس المستصفى يعني القول الحديث واللغه واصول الفقه وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول شرط الرابع شروط الاجتهاد أن يكون عالما بعلم اصول الفقه نكون عالم عالم يعني بلغ رتبه كونه عالما في هذا الفن ليس مبتدئا يعني, يعني الورقات لا تكفي ورقات لا تكفي كما يدعيه بعض المعاصرين يقول لا بد يكون عالما بمعنى أنه يوصف بانه من أهل هذا الفن وقطعا معلوم انه من يوصف بهذا الوصف لا يكتفي بالورقات ولا رساله في وصول الفقه ولا غيرها وانما لا بد له من سعي على طريقه اهل العلم يقول رحمه الله تعالى ان يكون عالما بعلم وصول الفقه لماذا لاجتماعه على ما تمس الحاجة إليه يعني هذا العلم اصول الفقه يشتمل على ما تمس الحاجة إليه وعليه يعني على المجتهد أو الناظر أو الطالب للاجتهاد عليه أن يطول الباع فيه هذا تاكيد لما سبق عليه أن يطول الباع فيه باع يعني تمتد تغوص ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته اختصارات ومطولات بما تبلغ به طاقته يعني ما هي طاقتك تقرا 20 مجلدا تقرا 20 مجلد. ما هي طاقتك تقرأ 50 مجلدا وهكذا فما تبلغه قدرتك وطاقتك وسعاتك من الوقت والفهم حينئذ لزمك قال رحمه الله فان هذا العلم هو عماد في صاطط الاجتهاد واساسه الذي تقوم عليه اركان بنائه يعني الاجتهاد مع عدم اصول الفقه متنافي الضعيف في اصول الفقه فضلا عن عديم الفني لا يحل له الاجتهاد لماذا لانه إذا سقط البسطان عمود انتهى زال كالجسد اذا فارقته الروح هذا مثله هذي لا يحل للمرء أن يتكلم في علم الشريعه الا اذا كان مليا بهذا الفن فإن هذا العلم هو عماد في الصاط الاجتهادي واساسه الذي تقوم عليه اركان بنائه وعليه أن ينظر في كل مساله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها لأن بعض المسائل فيها خلاف فلابد من من التحقق ولذلك قد يكون البعض مقلدا في أصول الفقه ويدعي الاجتهاد في الفقه هذان متناقضان من قلد في أصول الفقه فهو مقلد في في الفقه شاء ما أم شاء امى شاء امى الذي يقلد في أصول الفقه ياخذ القاعدة كما هي المتفق عليه لا اشكال فيه نجا وسلي لكن المختلف فيه ولذلك تجد بعضهم يضطرب وخاصة في مسائل المصالح المرسلة وقول الصحابه بالاستحسان تاره يأخذ به وتاره لا ياخذ به تارة ياخذ به وتارة لا لا ياخذ به وحتى عند الفقهاء باب المذاهب وهذا من مشن ابي ابن حزم رحمه الله تعالى عليه متاخرين اذا ان ينظر في كل مساله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها فيما اذا وقع الخلاف بين الاصوليين فإنه إذا فعل ذلك يعني صار عالما وطول الباع ونظر في المختصرات والمطولات وما استطاع الى ذلك سبيلا فانه اذا فعل ذلك تمكنا من رد الفروع إلى أصولها اصولها بايسل عمل هذا الذين دندنوا حوله لا بد من رد الفرع الى اصل ولو قرات ما قرات في الصفي المتون الفقهيه وجلست اردت ان تعرف الفرع هذا الى اي شيء ينتسب ما اصله ما ابوه وامه ما والدا لا بد من هذا فإذا لم تجد فاعلم انك قد رجحت بغير مرجه لا كل مسألة تقول هذه مساله قلنا يكره طيب على أي أساس على أي اصل هذه المساله صحيحه أو فاسده هذا الحكم الشرعي تكليفي عليه اذا بد من اثباته على أي اصل يبنى هذا الفرع فالزاد مثلا الزاد المستقل من اولها كل مساله تحتاج الى ربط باصول الفقه ولذلك نقول هو فقه مرتبط بي باصوله ولذلك قال هنا فانه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها باي سري عمل الى ان قال رحمه الله تعالى وإذا قصر في هذا الفن قصر يعني بذل يعني درس شيء منها لكنه قصر ما بلغ المنزل التي ذكرها اذا مفهومه اذا لم يقرا باب او لا واحرى إذا قصر في هذا فن صعب عليه الرد يعني رد الفرع الى اصل وخبط فيه وخلط خبط فيه وخلطه شاد الفحول اذا هذه وسائل الأربعة اولها اشارها وهي ان علم اصول الفقه يبين للناظر الطالب المجتهد ما هو الطريقه الصحيحه الذي يسلك من أجل أن يصل إلى استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيلية بعض ممن ينتسب للعلم الشرعي وهذا ذكرناه قديما وحديثا هي بدعه قديمة جديدة يدعي ان علم اصول الفقه علم لا فائدة منه لا فائده منه وان علم الفقه يغني عنه فمن درس الفقه استغنى به عن دراسة أصول الفقه وان الاشتغال اشتغال طالب العلم بالفقه هو الاولى وهو الذي يراعه واما اصول الفقه فيكفيه ان درس شيئا كفاه فيه الورقات نقول هذا جاهل جهلا مركبا يعني جاهل ولا يدري انه انه جاهل جاهل ولا يدري انه جاهل هذه قاعده اذ كيف يغني الفرع عن الاصل اذا قلنا هذا العلم اسمه اصول الفقه اصول الفقه بلا ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه اذا الفقه مبني على هذه الاصول بمعنى أنه إن وجد الاصل وجد الفرع ان انتفى الاصل انتفى الفرع فكيف يتصور متصور بان الفرع يوجد ناصره هذا ان تصوره كمن يتصور وجود الولد بدون أبوي غير ما استثني في عامه الخلق هل يمكن ان يوجد ان جوزنا هذه المساله تجوز هنا انه يمكن ان يوجد فرع بدون اصل لأن الارتباط هنا بين الفرع والاصل ارتباط وجود وعدم كلام الذي قرانا قرافي وغيره ارتباط وجود وعدم بمعنى أنه إذا انتفى الاصل عدم الفرع لا يوجد لا تصور فاذا ورد الفرع لابد ان يوجد باصله واما تجويز يوجد الفرع دون أصله هذا لا يقوله الا الجاهل لا يقوله الا الا جاهل او ملبس عليه هاينذي نقول اذ كيف يغني الفرع عن الاصل ومن لم يعرف قيمة شيء فكيف يقدره حق قدره فقد الشيء لا يعطيه والحكم على الشيء فرع عن تصوره فيتصور اولا ما فائده هذا العلم ولما تواكبت ايدي العلماء على التصنيف فيه والشروحات نحوها ثم بعد ذلك تكلم فيه هذه المساله ولذلك قال اهل العلم علماء الاصول وغيرهم انه يجب على كل طالب علم أن يعلم قبل الشروع في العلم حقيقة هذا العلم المبادئ ال10 هذه مهمة جدا وان كان الطلاب يزهدون فيها في كل فن لماذا لماذا ذكرناه في أول الجلسه إذا لم تتصور حقيقة العلم ما هو العلم هذا ما هو النحو إذا ما أعرف ما هو النحو كيف تدرس سنه وانت رايح جاي سنه يذهب وياتي ما هو هذا العلم الذي تدرسه ما يدري يدرس اصول فقه سنه سنتين ثلاثه واذا قيل له صول لي هذا الفن أريد من كلمات تبين لي حقيقه هذا الفن الذي انت تذهب وتاتي دراسه وتحصيلا له ما يدري كيف هذا ولذلك اول ما يبدا به في الدروس عند اهل العلم كذلك اذا كتبوا والفوا يبداون بالمبادئ 10 التي يتجاوزها الطلاب اشيها تعال بدايه الكتاب فقط لماذا من أجل تعديل الفائده <تصفيق> من أجل تعجيل الفائدة نقول هذا فاسد افسد على الطلاب امورا كثيرة منها أنه لا يتصور العلم على وجه حقيقي منها ما يدري ما هو الموضوع الذي يبحث به هذا الفن هذا خلل كبير جدا منها لا يدري ما هي الثمره التي يسعى في تحقيقها وإن كان يدري فدرايته تكون مهزوزه ان كان يدري حينئذ الدرايه تكون عنده مهزوزه ثمر المبني على هذا العلم مهزوزه لماذا لانه على شكك وعلى تردد فيها ما هي الوسيله في تحصيل هذا العلم لما تذكر في اوائل الكتب مسائل التي يبحث فيها هذا الفن ترتيب الفن من اوله الى اخره هذا يعين طالب العلم على اتقان الفن حينئذ ذكر أهل العلم الأصول وصول أنه انه يجب يعني وجوبا صناعيه هياثم بتركه لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا يجب على كل طالب علم أن يعلم قبل شروع في العلم أن يعلم ما هو هذا الفن يعني حقيقته ومبادئه وما الغرض منه يعني فائدته واستمداده يعني مادته التي يستمد منها ومصادره هذا العلم مما أخذ من اشعار العرم من كلام كذا الى اخره هذا العلم الوصول السمد من ماذا بد ان نعرف لا أن ان تعرف ثم هذه المصادر التي سمد من هذا الفن هذا العلم هل هي بالفعل ينبني عليها العلم ام لا لأن بعضه قد يدعى انه مصدر ليس وليس بمصدر ولا في مثل هذه الدروس اذا كانت مطوله يعني الكتاب الكبير طالب يكون عنده شيء من من النضج يعني يتوسع في بيانه حقيقة هذه المصادر هل بالفعل ينبني أصول الفقه على علم الكلام ما العلاقه والرابط بين المنطق وعلم واصول الفقه ونحن ذلك لابد من مبسطه كما سياتي ان شاء الله تعالى اذا استمداده يعني مادته التي يستمد منها ومصادره وموضوعه ومباحثه ومسائله ثم وسائل تعلمه هذه لابد من العنايه بها لماذا لألا يأتي ات لقصور علمه ولجهله وقد يكون ثم ضغط للواقع من انصراف الناس عن علم ما يقال هذا العلم ما في بعيده هذا العلم صعب في علم كلام اذا ازله من اصله وهذا الذي يعلم له بالتجديد كما سياتي ولولا الحاجه الماسه للتاليف في هذا العلم ما اجتهد علماء السلف الكبار في التاليف فيه لذلك الشافعي رحمه الله تعالى ألف وأول من ألف كتاب الرساله اشتملت على جملة من مباحث اصول الفقه على جملة من مباحث اصول لو القائل لو قيل أن الطالب ياخذ الورقات ويعتكف على الرساله خلاف معه أخف لكن ان يقال بان علم اصول الفقه هذا لا اساس له ولا فائده منه وانما هو تكلف والفقه يغني عنه نقول هذه دعوه باطله وفاسدة وتدل على جهل قائلها اذا جاء لما الشافعي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى وفى سنه 204 فالف كتابه الرساله فرسم وقعد واصل منهجاً علمياً يبين فيه قواعد الاستنباط قواعد الاستنباط وهي قواعد ايضا لفهم الشريعه كلها كما ذكرت انفا يعني تفهم بها النصوص فليس الفقيه وحده هو الذي يحتاج اصول الفقه لا لماذا لان ثم أوامر وثمة نواهي وثمة عام وثمة خاص وثمة تعارض بين عام و خاص قد ياتي حديث في قد ياتي حديث عام وياتي حديث خاص ماذا يصل ايضا لم يكن إذا لم يكن اصوليا كيف يفعل ياتي مطلق وياتي مقيد اذا حتى الذي يشتغل بعلم العقيدة فهو بحاجه ما إلى هذا الفن المفسر يحتاج إلى هذا الفن على كل كل متصل بالشريعه نحن نجزه هذا من أجل ايضاح الصوره فقط لأن الناس الآن رسخت في اذهانهم مساله تخصص عين لا يمكن أن يفتقر من يشتغل بالعقيدة عن اصول الفقه لان منهما سيحكم عليه بانه محرم ومنه ما يحكم عليه بانه مكروه ومنه ما سيحكم عليه بانه واجب أو مندوب عين كيف يبين هذه الاحكام الشرعيه ويحكم شرعيه لابد لها من السنباط من أدلتها تفصيليه حينئذ كيف هي هو علم وصول الفقه كذلك المفسق سيفسر من اول سوره الفاتحه الى سوره الناس تمر به احكام تمر به دلالات لفظيه عام وخاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ قياسي يحتاج الى بعض المسائل معرفه الاحكام الشرعيه الفقهيه التي تضمنت بعض الايات ما يسمى بايات الاحكام هي تتوقفيه اذا لم يكن اصوليا اذا العلوم كلها مترابطه وكل من ادعى صله بعلم الشريعه لابد ان يكون على علم بهذا الفني لابد ان يكون على علم بهذا الفني قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما زلنا نلعن اهل الراي ويلعنوننا كل منهما تضارب بين المدرستين اصحاب الراي واهل الحديث بينهما خناق قديم وحديث الى الان لكنه كان عللا قد يحصل قتال وتشابك والان في الباطن حينئذ كان اهل الراي يذمون اهل الحديث بانهم اهل الجمود لا يفقهون ما يقراون يعني يقراون الحديث ولا يفقهون معناه ببغوات يعني باطل هذا لا شك فيه واهل الحديث يذمون اهل الراي انكم مشرعون وقلتم على الله بالظن داخله يقول امام احمد ما زلنا نلعن اهل الراي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا فمزج بيننا رحمه الله تعالى يريد أنه تمسك بصحيح الاثار واستعملها يعني الشافعي ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه وتنبني احكام الشرع عليه اذا يا اهل الحديث انتم وقفتم في وجوه أهل الراي والراي قسمان قسم انتم بحاجة إليه قد ابن على دليل شرعي صحيح اذا لا من اخذه وقسم من الراي لم يبن على دليل صحيح فهذا الذي يرد فاخذ هذا النوع من أهل الراي وهو الراي الذي بنى على أدلة صحيحة ووضعه بجوار الحديث وهو عصن له عصن له حين بينهما بمعنى أنه قد ارخى بعض أهل الحديث لاهل الراي فيما وافق فيه الدليل فيما وافق فيه الدليل ولذلك قال اراهم من أن من الراي ما يحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه وانه قياس على أصولها ومنتزع منها وأراهم كيفية كيفيه انتزاعها يعني علم أصحاب الحديث كيف ينتزعون هذا الرأي الذي أصاب فيه أصحاب الرأي من الحديث الذي أنتم تقرؤونه حينئذ نبين لهم امرين اولا ان من الراي ما هو محمود فلا تذمه وكيفيه استنباط هذا الراي من الادله قام عليه علم الشافعي رحمه الله تعالى و اراهم كيفيه انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها فعلم اصحاب الحديث أن صحيح الراي فرع الاصل الذي هو الحديث علم اصحاب الحديث ان صحيح الراي فرع الاصل صحيح الراي اذا منه صحيح من هلال أنه فرع الاصل الذي هو الحديث وعلم اصحاب الراي أنه لا فرع الا بعد اصل لا فرع الا بعد اصل لا بد من اصل من كتاب أو سنه وانه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الاثار اذا الحديث لوحده لا يكفي والرأي لوحده لا يكفي ولابد من مزج هذا بذاك وان نعلم ان من الاراء ما هو صحيح ثم نعلم أن هذه الصحه انما جاءت لابنائها على دليل صحيح ثم نعرف كيف نأخذ هذا الرأي من هذه الادله الصحيحة الشافعي رحمه الله تعالى بكتابه الذي يعتبر قانونا في كيفية من باطن الاحكام قد مزج بين المدرستين ولذلك هو درس على محمد بن حسن الشيباني وهو من اصحاب الراي وكذلك درس على على مالك رحمه الله تعالى فمزج بينه لعلمه بالمدرستين ولتمكنه في أهم ما يعتمد عليه علم الشريعه كلها وهو لسان العرب لسان العرب شاف حجه في لسان العرب حينئذ اي طالب صغير اذا سمع هذا الكلام يعرف انه لابد من النظر في اصول الفقه لا يمكن ان الشافعي رحمه الله تعالى وهو امام قد فرغ نفسه وألف الرساله في العراق اما يسمى بالرساله القديمة ثم عاد في في مصر وهي زيادات على ما سبق وهي التي قال انها محفوظ على كل سواء كانت رسالتين أو واحدة قد اشتغل بالتاسيس والتاصيل لهذا الفن فكيف يقال بانه لا فائدة منه ثم بعد ذلك جاء غيره من اهل العلم سواء كانوا على منهج مرتضى ام لاك الغزالي وابسحاق الشيرازي والقرافي وتقي المالك معروف وكذلك الفقيه المفسره والمظفر السمعاني ابن دقيق العيد وشكر السلام التيمي له كذلك في بعض مباحثه وابن قيم له في بدائع الفوائد شبه ما يكون بكتاب الاصولي والشاطبي كذلك ختم علم أصول الفقه به توسع كما سياتي كل اولئك غير مشتغلوا بهذا العلمي والفوا فيه ونشروه وعلموه ومذاك إلا علمهم ووقوفي على اهميتهم مبالغ اثريه اذا هذه لابد من من ازالتها من من ازالتها ومن باب النصح ان هذه الجملة وهي التزهيد في علم اصول الفقه توجد على بعض السنه من نجلهم من أهل نجد سواء كانوا ميتين ام الاحياء يزهدون فيه بتلقي هذا العلم وتوسعوا فيه من باب أنه معتمد على علم الكلام وانه معتمد على المنطق ان ما ذكره بعض صحاب المختصرات أنه يكفي قد يصرح بعضهم حتى من المعاصرين ان البرقات وبعض الموجود مع من صروح المطولات انه يكفي نقول هذا الكلام مع احترام من اهل العلم انه باطل ومردود على صاحبه وكل من كتب وتكلم في علم وصول الفقه انما نص على أن الاجتهاد لا يتحقق إلا بالتمكن من هذا الفن ولا يمكن التمكن من هذا الفن ان تقرا البلبلة ومختصر التحري ويكتفى به ويقال بأن النظر في سائر الكتب يعتبر من العبث ومن ضياع الاوقات قل هذا ليس بالسديد ان كان قائله من أهل الفضل لكنها زله ولا يتبع فينتبه لمثل هذه تملي لمثل هذا نجد معروف أن نجد انها يعني خلو من هذا العلم لا يوجد عندهم علم الاصوله كما أنه لا يوجد اشتغال بجملة ما يتعلق بعلوم الاله ولذلك لا درسه علوم الاله بتوسع هذا من الغلو لماذا من الغلو لان لا يعرفون فاقد شيء لا يعطي فاقد لا يعطي انما يكتفون ببعض المختصرات ورقات لذلك بعضهم يحاول ان يجعل الاصول من علم الاصول يكفي طالب العلم هذا سمعته الاصول من علم الاصول الشامله منك على العين والراس الكتاب جيد وجميل للمبتدئ مفيد وعصري ويصلح في المعاهد نحوها لكنه يكفي هذا قول باطل لا شك انه قول باطل مردود على على صاحبه ثم بعضهم يقول تزيد مختصر التحرير والاطاله في سائر الشروح انه هذا يعتبر من ضيع الاوقات هذا كذلك لانه لو نظر في مختصر التحليل نقول عندنا اجتهاد ليس كل أصول الفقه مجمع عليه لو كان كل أصول الفقه مجمع عليه يكفيك الورقات يكفيك الورقات لكن ثم مسائل عديده مختلف فيها استحسان مختلفه فيه مصالح المرسلة كم كم كم إلى الآن وتفرع مسائل على هذه القاعده مصالح المرسله هل هي ثابته لا هل يكفي الورقات هل يكفي مختصر التحرير ان تعرف اقوال اهل العلم في هذه المساله لا يكفي لا يكفي وانما هذا يكون للمبتدئ ياخذ مختصر التحرير وينظر فيه مع شرحه ثم بعد ذلك يترقى واما أنه يرجح بين مسائل خلاف في اصول الفقه بدراسة مختصر التحرير نقول هذا من القول بلا علم من القول بلا علم قاعده القول علم هذه تشمل قاعده عامه ليست خاصه بزيد دون دون عمرو كل متكلم لم يكن عنده أو لم تكن عنده أهلية في النظر في الخلاف بين اهل العلم والترجيح فهو قائل على الله بلا علم لان هذه القاعدة منسوبة إلى الشرع منسوبه إلى الى الشرع حينئذ اذا قيل قول الصحابه حجه تقول دل الشرع يعني الرب أمرنا أن نحتج بقول الصحابه هذا المراد مصلحه المرسله معتبره ام لا إذا قلت معتبره أمر الله عز وجل بان نعتبر هذه المصالح المرسله حينئذ هذا لا يمكن يتعدى مثل هذه المختصرات اذا هذا العلم العزيز يعنى بقواعد الشريعة يعنى بقواعد الشريعه ونقول ليتهم سموه في قواعد التشريع قواعد الشريعه لانه من حيث الاسم له عموم وله وقع في النفس أما أصول الفقه فقد يظن الظان لاول وهله أنه حصل حفظ بعض مسائل ودخل بين فقهاء والخلاف ورجح ظن انه يمكن الاستغناء عن أصول الفقه لكن قواعد الشريعة أو ميزان الشرع اذا اذ له هيبة في في النفس فهو علم يعنى بقواعد الشريعه اي تفسير النصوص وفهمها الفهم الصحيح السليم فبدون هذه القواعد كيف يستطيع الفقيه وغيره فهم النصوص ومعلوم أن النصوص ليست على درجة واحدة يعني مختلفه من اسلوب وكذلك في الوضوح بالنسبة للناظر والمجتهد ثم عام ثم خاص ثم عام المتفق عليه أن دلالته تفيد العموم ثم عام أو ما يفيد العموم مختلف في كذلك الخاص كذلك التعارض بين العام والخاص المطلق والمقيد تحقيق المطلق والفرق بينه وبين العام هذا من المسالك الضيقه عند الاصوليين كذلك تقييد المطلق حمل المطلق على المقيد ثم اربع صور بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وكذلك فيها النص وفيها الظاهر ثم الظاهر قد يؤول بالنص وهل كل نص يصح أن يؤول الظاهر به كذلك منها المحكم المتشابه وهناك نصوص قطعيه الثبوت والدلاله ومثلها او اخرى ظنيه الثبوت والدلاله ولكل طريقه في تعامل التحليل هنا اذا اختلفت هذه النصوص ولم تكن على درجة واحدة لم تكن على درجة واحده ولذلك قد يجزم الفقيه المجتهد في موضع ما لدلاله عام بان الحكم كذا ويتوقف في موضع آخر لوجود الاشتباه في, في ذلك الموضع يقول القرافي رحم الله تعالى في مقدمه من كتاب, من كتاب به يقول رحم الله تعالى في المقدمة فان الشريعه المحمديه زاد الله تعالى منارها شرفا قول امين اشتملت على أصول وفروع هذه الشريعه المحمديه اشتملت على اصول وافرع والتقسيم الشريعه على اصول وفروع لا باس به ما لم ينبني عليه تبديع او تضليل او ان هذا مما لا يعتنى به او لا يقبل في عقيده ونحوها فالات احكام التي تبنى على تقسيم الصلاح لا بد لها من دليل لا بد لها من دليل ننفي الاحكام ونبقي التقسيم على اصل فلا اشكاله فيه قلت الشريعه مبنيه او مشتمل على أصول واه وفروع وأصولها أصول الشريعة قسمان احدهما المسمى بأصول الفقه اصول الشريعة رد الى المعنى العام ولذلك كما ذكرت نقيل قواعد الشريعه او اصول الشريعه لتناول احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئه عن الالفاظ العربية خاصة ولذلك كما سياتي اعظم ما ينبني عليه علم اصول الفقه هو لسان العرب بالاجماع وعندي الاستقراء شبه تام لاقوال اهل العلم في هذه المساله الناشئه عن الالفاظ العربيه الخاصه ولها درس خاص ان شاء الله تعالى وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم هذه كلها أصول الفقه وهي قواعد وماخوذه او معتمد على لسان العرب وما خرج عن هذا النمط الا كون القياس حجه وخبر الواحد وصفات المجتهدين يعني يرى أن الشريعة قسمان أصول وفروع والأصول قسمان الأول المسمى بأصول الفقه هذا المسمى بأصول الفقه قواعد وهذه القواعد هي أحكام الناشئه عن لسان العرب عن لسان العرب هذا الشاهد من من كلامه وهذه القواعد وسيله لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولولا هذه القواعد العلميه لا اصبحت نصوص الشرع عرضه لكل جاهل أو متجاهل أو متعالم أو مغرض, أو أو مغرض. كل من اراد ان ياتي بشيء نسبه للاسلام قال حكم كذا لدليل كذا بقي شيء اخر ما وجه دلاله هذا النص على هذا الحكم الشرعي اثبته ولذلك اقول بعض الطلاب يخدعون انفسهم خاصة ادعياء التحرير يعني الذي لا يريد ان يتقيد بمذهبه فهؤلاء يخلطون بين اقوال العلم مزيج فاق مقارن ثم يأخذ هذا القول تاره لانه اطمئنه له نفسه لدليل كذا وتاره أخرى يرج القول مالك وتاره ثالثه يرج قول ابي حنيفه يخالف ابي حنيفه يرج قول محمد بن حسن وهكذا ثم يظن يكتفي بهذا يظن انه قد تجرد لماذا لكونه ما أخذ عالم واحد ما هو التقليد ان اخذ قول مالك فقط أو احمد بن حنبل او الشافعي هذا هو التقليد لا باقي شيء آخر تقليدا تجعل بينهم كوكتيل وتاخذ منها ما شئت ثم ما هذه الاقوال التي ما هي هذه الأصول التي سندت عليها هذه الأقوال يعني اذا اخترت قول مالك لابد أن تختار قول مالك ووجه الاستدلال الذي جرى عليه مالك إذا اخترت قول الشافعي لابد من شيء آخر ما هو وجه الاستدلال الذي استدل به الشافعي والشافعي حداله واما ان تاخذ هذا القول دون ان تعرف مصدره وتظن انه تحرر عن التقليد لا انت مقلد لكنك في الأول صريح والثاني مغلف يعني في الأول اذا قيدت قيدت بامام واحد هذا واضح بين انه مقلد والمقلد جاهل باجماع اهل العلم و النوع الثاني أن يخرج عن تقليد شخص بعينه لكنه يجمع اقوالا ويتخير بينها ثم بعد ذلك يدعي ان هذا هو القول الراجح وانه خرج عن التقليد والبقي شيء ثان وهو أهم من اختيار القول لانه اصل وهو ما كيفيه استنباط هذا الفرع الذي انت رجحته من اصله بين لنا ذلك حين تخرج عن عن التقليد اذا قواعد هذه وسيلة لفهم كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ولولا هذه القواعد ل صارت الشريعه مزجتا بايدي العالم المتعالم والمغرض والمتجاهل ونحوهم فيا طالب الفقه ودارسه إذا لم تكن محققا لهذا العلم فلن تفقه كثيرا من اقوال الفقهاء واجتهادهم حفظ الأقوال مجردة ولو وضعت بجوارها ادلتها نقول هذا لا يكفي لا أن ان تفقه ما اخذ العلم كيف اخذ اهل العلم هذه الأقوال من النصوص فلن تفقه كثيرا من اقوال الفقهاء واجتهاداتهم وترجيحاتهم لأنها قد بنيت على قواعد علم أصول الفقه مبنية على قواعد علم أصول الفقه سواء صرحوا بها ام لم يصرحوا وهذا كثير عند المتقدمين صحابه تنقل اقوالهم فقط وقليل ان قال هذا نسخ هذا الى خير هذا القليل وانما النظر يكون فيه في اقوالهم هذه الاقوال نقطع قطعا جازما يقينا لا شك فيه انها مرتبطه باصولها لو لم نعتقد هذا لدعينا أن الصحابه قالت على الله بلا علم هذا باطل اذا دل على انه باطل اذا ملزوم باطل عين ما قالوا هذه الاقوال الا لقونها مرتبطه بأصول عندهم ما نقلت ما كانوا بحاجه إلى أن يبينوا لماذا لأنهم أصحاب لغة وقد عايشوا التنزيل وادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من حاله واوضاعه ما استطاعوا به أن يفهموا هذه الاصول ولذلك كما سياتي أن ما أن ان عندهم قاعده الكبرى وهي لسان العرب يكفي يكفي ولذلك التبحر في أصول الفقه دون التبحر في لغة العرب هذا لا يفيد به الناظر لن يكون مجتهدا في في اصول الفقه كما ساد في موضعيه اذا سواء صرح بها ام لا عندها ستفوت على نفسك علم احكام الفقه بأدلتها ومداركها ويصعب عليك البناء والتخريج والتفريع والقياس أو يتعذر يعني النوازل التي تكون نازله وتختلف من زمن الى الى زمن هذه لا يستطيع ان يلحق هذا الفرع باصله إلا من كان متبحرا في اصول الفقه اذا لم يعرف المدارك يصعب عليه يصعب عليه بل يتعذر الا اذا كان قوالا على الله تعالى بلا بلا علم مساله الرابعه ومقدمه الرابعه تدوينه تدوين هذا هذا العلم كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اول من دون علم اصول الفقه ووضع قواعده في رسالته الأصولية سواء الانف رسالتين ام واحده لا اش كان وهي اول ما كتب في هذا العلم على المشهور وحكي الاجماع عليه كما سياتي وذلك في اواخر القرن الثاني الهجري قال ابن خلدون رحمه الله تعالى واعلم ان هذا الفن يعني اصول الفقه من الفنون المستحدثه في الملة ليست بدعه مراد المستحدثه من حيث الصلاح ونحيثه الاصلاح ولا قلب بدعه هدمنا ما بلا اله <تصفيق> انما هي مستحدثه بمعنى انها صلاحيه صلاحيه ولذلك الصحابه ما يعرفون مطلقا مقيد لا يعرفون لكن يحكمون بما دلت عليه هذه الالفاظ بما عليه هذه الالفاظ وبعضها ماخوذ ما كما ساءت في لفظ العام كذلك الناسخ والمنسوخ موجود حتى في الكتاب ما ننسخ او باب الناسخ اذا بعض الالفاظ مأخوذ من الكتاب والسنة إن هذا الفن من الفنون المستحدثه في المله وكان السلف في غنيه عنه في غنيه عنه اذا عن الالفاظ لا عن حقيقه الفن اذا هذا الفن من الفنون المستحدثه من حيث للصلاح ولا مشاحه من الصلاح وكان السلف في غنيه عنه يعني من حيث الكلام فيه والتعصيب وأما من حيث حقيقته فهي مركوزه في في نفوسهم اول من الفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب من خليقة وكان السلف في غنيه عنه بما أن استفاده المعاني من الالفاظ لا يحتاج فيها إلى ازيد مما عندهم من الملكة اللسانيه يعني أن القواعد الاصوليه اكثرها ان لم تكن كلها مبنية على لسان العرب فعندهم الملكه اللسانيه اذا استحدثوا بانفسهم ووقع في نفوسهم القواعد التي يستدل بها الاصوليون فيعرفون أن العام يبقى على عمومه وانه إذا جاء لفظ عام وجاء مخالف له وهو خاص انه مقدم هذا, هذا مدرك به بطبائع العقل فلا يحتاج الى تنصيص فوصلت افهامهم الى اقصى درجه مع امكانيه في اللسان العربي حينئذ تمكن من الوصول إلى الحق مباشرة يعني لا يحتاجون إلى الى تعلم لتلك القواعد بما أن استفاده المعاني من الالفاظ لا يحتاج فيها إلى ازيد مما عندهم من الملكة اللسانيه هذا يكفيهم وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفاده الأحكام خصوصا فمنهم من اخذ معظمها القواعد العامه وأما الأسانيد فلم يكونوا بحاجة إلى النظر فيها هذا واضح ليس عنده مسانيد مباشره يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره صحابي وهو ثقه اذا لا يحتاج ان نقول هذا ثقه نمله وان يبحث عنه او جرحه تعديله من عدله الى اخره ولا من اثنين صحابه كلهم عدول فإما ان يسمع مباشرة وهذا كذ... أكثر الفقهاء فقهاء الصحابه سمعوا مباشرة بالخلفاء الراشدين ومنهم من اخذ من عن الخلفاء الراشدين اذا ليس هم بحاجه للنظر في الأسانيد لماذا لقرب العصر وممارسة النقله وخبرتهم قال ابن خلدون فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعه كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفاده الاحكام من الأدلة اذا وجد علم اصول الفقه من حيث الصلاح للبعد بين الصحابه ومن بعدهم ولفقدان ما كان عند الصحابه فيمن بعده فاحتاجوا إلى التاليف كما مر معنا بين الطائفتين لذلك وقع النزاع بين المدرستين احتاج الفقهاء والمجتهدون الى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفاده الاحكام من الادله فكتبوها فنا قائما براسه سموه أصول الفقه وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى كلامه كتب الرساله جمع فيها بين الحديث والرأي كما سبق بيانه مبينا فيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد الى اخر المباحث فكانت هذه الرساله بمنزلة القانون القويم الذي يعول عليه ويحتكم اليه مباشره وانما لما تضمنه من سناده إلى الأدلة الشرعيه ولهذا قال احمد بن حنبل امام رحمه الله تعالى، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث اعتراف لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث كما سبق في القول الذي هو اصرح منه في السابق ما زال اهل الراي لعنونا ولا نلعنهم هنا قال لولا الشافعي ما عرفنا في الحديث وقال ابو حاتم الرازي ومن امه الحديث لولا الشافعي لكان اصحاب الحديث في عمى في عمى لماذا لانهم بعضهم قد يحفظ الحديث ولا يعرف كيفية استنباط الاحكام الشرعيه منها قال الزركشي في البحر المحيط قدمته وهذا كالمغني بحر المحيط كلموني يعني في اصول الفقه المقارن جمع قال رحمه الله تعالى وقد اشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه اليه يعني الى اصول الفقه بمعنى انه وان كان مستحدثا من حيث الالفاظ والصلاحات لان إلا حقيقته موجوده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ام لا في خلاف اصول والصحيح ارجحته <تصفيق> صحيح انه اجتهد ويقره الله عز وجل ويصير شرعا, شرعا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فان لم ياتي عتاب او تصحيح فهو اقرار من الله تعالى والا عرفنا ان اجتهاده لم يصيب الحق في تلك المساله ولا باس به بهذا القول حينئذ يرتهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتهد دون وسيلة أو معرفه لطرق الاستنباط ام لا قلنا هذا ميزان الشريعه فيسوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما قلنا الصحابه عندهم هذا العلم لكنهم مركوزون في الفطر طيب النبي صلى الله عليه وسلم يرتهد هل هو اصولي ام لا قلنا هو عالم بهذه القواعد لانه افصح الخلق صلى الله عليه وسلم وقلنا بان من كان امكر في لسان العرب توصل إلى هذه القواعد اذا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عنده الاهليه من حيث القواعد العامه التي توصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه دلت بعض النصوص على صدق هذا المدعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار في بعض احاديثه إلى استدلال إما بعام وإما بخاص وإما بالحاق نظير بنظير كما هو شان في باب القياس ونحو ذلك وسياتينا امثله في كل باب على حده زركش هنا يقول أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه إليه يعني الى اصول الفقه ونبه ارباب اللسان عليه فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية ورموز خفية حتى جاء الإمام المجتهد الشافعي رضي الله تعالى عنه واهتدى بمناله ومشى الى ضوء اناره يعني مناره مناره النبي صلى الله عليه وسلم فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد وجاهد في تحصيل هذا الفرض حق الجهاد وأظهر دفائنه وكنوزه واوضح اشاراته واوضح اشاراته ورموزه وابرز مخبئاته وكانت مسوره إلى آخر كلامه رحم الله تعالى اذا جاء الشافعي هذا المراد هنا الشاهد والف وكان مستندا إلى شيء من جوامع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم مما أشار فيها إلى شيء مما يتعلق باصول الفقه قال فخر الدين الرازي كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل اصول الفقه يعني الكلام موجود كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل اصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشرعية يعني امر ضابط ليس عندهم وانما عندهم نتف من اصول او مسائل اصول الفقه فبعضهم يستدل بكذا وبعضهم يعترض يعني يقع نقاش بينهم في تلك المسائل لكن قانون كلي يجمع أطراف المسائل كلها في أصول الفقه بين دفتي كتاب انا لم يكن ولذلك يقال بأن الشافعي هو أول من جمع في كتاب واحد ولذلك وجد قبل الشافعي من ألف في بعض المسائل وجد قبله من الف في الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ ما بعد من مباحث اصول الفقه ولا يقال بانه اول من جمع فلان أو فلان كعبيد نحوي نقول لا المراد هنا من جمع بين دفة كتاب كل ما يتعلق باصول الفقه مما قد وصل فيه ذلك الزمن إلى ذلك الفل لانه زيدت بعض الامور ونقحت بعده الامام الشافعي فما لم يكن في زمنه لا يستدرك عليه به وانما الذي كان في في زمنه قال هنا ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجع اليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها او ترجيحاتها فسنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع اليه في معرفة مراتب أدلة الشرع هذا هو القول المشهور بل حكي عليه الاجماع كما جاء في الكلام الاسلامي ان الشافعي اول من الف في اصول الفقه وذكر ذلك في المراقي تركه صاحب الكوكب أول من الفه بالكتب محمد بن الشافعي منطلبي وغيره كان له سليقه غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم من سبق لا يقال بانه ما عرفت الشريعة قبل الشافعي وما كان التشريع أو الاحكام الشرعيه مبنيه على اصولها لا كان موجودا لكنه مركوزا في النفوس والفطره وغيره كان له سليقة مثل الذين العرب من خلقه فالنحو واصول الفقه اخوان اخوان كل منهما الاصلاح وجد بعد عهد الصحابه وديده بعد عاده صحه ما اعرف ذاك تمييز وهذه جمله فعليه وهذه جمله اسميه كلها محدثه محدثه بمعنى انها مصطلح عليها هل عدم علمهم بهذه الصلاحات يلزم منه عدم علمهم بحقيقه العلم الجواب لا مثله أصول الفقه هذه مصطلحات مستحدثة عند المتاخرين حقائقها ومعانيها وقواعدها موجوده عند الصحابه عدم علمهم بهذه المصطلحات لا يلزم منه عدم علمهم بحقيقه الفن ادعى الشيعة شيعة ادعوا ان ائمتهم اول من الف في علم الاصول فاول من كتب في دعواهم هو الامام محمد الباقر ثم من بعد الإمام جعفر الصادق دعوا باطنه وانما ذكر في اقوالهم انها املوا بعض المسائل فنحن ليس حديثنا بماذا في, في املاء بعض المسائل وانما في من كتب مصنفا كاملا من اوله الى اخره والا ورد قبل الشافعي كما ذكرنا ورد من الف في بعض مسائل بننسب إلى محمد بن الحسن قول كما سياتي وقال الاحناف اول من الف فيه ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم توفي سنه 820 قبل الشافعي الشافعي توفي سنه 420 اذا هو اول من من الف وقيل محمد بن الحسن الشيباني 89 و100 قبل الشافعي قبل الشافعي لو من حيث ذكر له كتابان الأول كتاب اصول الفقه نعم هذا ان ثبت عنه فيكون أسبق من الشافعي قيل إن انه ألف كتابا سماه كتاب أصول الفقه بهذا الاسم إن صح ولا اشكاله في الكتاب الثاني الاستحسان لكن هذا مذكور في الفهارس ما نقل له شيء ما نقل إلينا شيء منه البتة اذا كتابان أصول الفقه والاستحسان الى كم قول الشافعي ها رفض تركو ثلاثه تقوى محمد بن حسن ابو يوسف ابو ابو يوسف هو المشهور بالحكي عليه الاجماع قال الاسنوي في التمهيد تخريج الفروع على الاصول وكان امامنا الشافعي هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالاجماع اول من صنف به بالاجماع وتصنيفه المذكور فيه بحمد الله تعالى او الكتاب الجليل مشروح يعني موجود نقل إلينا بالسند الصحيح المتصل امام الشافعي انه الف الرساله أنه الف الرساله نظرنا فيها فإذا بها مشتمله على علم أصول الفقه فنثبت ما هو أمامنا وما لم ينقل فالعاصر عدمه فيناثبتوه فعل العين والراس فاما قبل الشافعي فهو كما ذكرنا موجود في الركائز ولذلك ثم رساله جيده غير الاطلاع عليها أصول الفقه قبل عصر التدوين هذه مفيده جدا تجعل ثم رابطا بين ما قبل الشافعي النبي وسلم هذه الفترة هل ثم الفاظ ونطق باصول الفقه هل ثم احكام وإطلاق لبعض الفروع ظاهرها أنها مرتبطه بقاعده جمع وحشد بعض المسائل جيدة وهو مجهود يشكر عليه واسمه أصول الفقه قبل عصر التدوين تاليف صفوان الداودي داودي استاذ ماجستير مساله ماجستير ولذلك انا اطعن غالبا في رسائل الماجستير والدكتوراه لكن احيانا تجيد منها بعض فيجيدون يكون من اهل العلم ويجيدون بعض المباحث ومن هذه منها هذه اصول الفقه قبل عصر التدوين فائدته نظر في المصنفات كتب الستة كل قول لصحابي فيه شيء من رائحه أصول الفقه اثبته امامك ليست الكبيره لانه يحتاج الى جهد ما فيها فائده والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين